وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشفون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون